أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزين واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بريء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 إلا الذين عاهدتم من الْمُشْرِكِينَ ثم لم أَلَّا شيئا ولم كَفَرُوا بِاللَّهِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا, ولم يظاهروا عَلَيْكُمْ أحدا إليهم عهدهم إلى مدتهم أَن تَتَّخِذُوا أَعْدَاءَكُمْ أَوْلِيَاءَ وَأَطِيعُوا فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُرُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَقُدُوهُمْ وَقُدُوهُمْ وَحَصُرُوهُمْ وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُ الزَّكَاةَ فَقَلِبُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ وَإِنْ أَهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَنْ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعهد رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عهد المسجد الحرام فمستقام لكم فاستقيم لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا بمس يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِنْ آمَنُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كُفَّ أَيْمَانِهِمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَعًا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ فَقَاتِلُوا ائِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ وَسُونَ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَلَمْ اتقوا خشاهم فالله احق ان تقشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويهزم ويخزي وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن من ما يعموا مزاجا لله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يبخل إلا الله فعسى أولئك أي يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن, كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يزين القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأموالهم وجهادوا في سبيل الله بأموالهم وأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون فسرهم رضوه برحمته منه ورضا وجنات وجنات لهم فيها لعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عزه أجر الناضين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 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وعشيرةكم وأموال نقتربتموها وتجارت تفسون كسادها ومساكن ومساكن توضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجاه في سبيله فتربصوا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 إذا أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما ركبتم وضاقت عليكم الأرض بما ركبتم ثم والليتم ذبرين ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعدّا الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوصل الله من ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوطوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعط الجزية عيدين وهم صارون. وقالت اليهود زير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم. يضاهبون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوانهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار ورثان لا يكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم. يَوْمَ يُثْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْمِزُونَ إن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 يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زُيِّنَ لَهُمْ ثُوَاهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَذِلُّ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبد القوم غيركم ولا تضروه شيئا.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 يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الصفلا وكلمة الله هي العليا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 119. وقريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن, ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استقعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عَسَى اللَّهُ عَنْ كَلِمَ أَذِنتَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَابِذِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِذُونَ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 ولكن كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو فرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا وَلَا أُضَعُ خِلَالَنكُم يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سُمٌّ بَاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدْ جَاءَتْ تَقْوَى فِتْنَةٌ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ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 حسنات تسئهم وإنت صبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولّو يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولّو وهم فرحان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 وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا قَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ Inna kun kun tum Kuoma taasikin Wama manahum An tu kubal minum Nafakatum Inna anna hum Kafaru billahi Wabirasun Wala yahtun Assala Inna Wala Wala يكون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتسهق أموالهم. وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولا إنهم قوم يفرطون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤدينا الله من فضله ورسوله سيؤدينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راضي إنما الصدقات للققراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوا والله ورسوله أحق أن يُطاع إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من حافظ الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالفا فيها ذلك الخزي العظيم يحجر المنافقون أن تنسل عليهم سورة Tembiuh bila di kluh min. Klu skdzu inna Allah mukjim matahburun. Walain seal tahu layakul. Nain ma kunna nahu dan nalg. ورسوله كنتم تستذئون لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعصى فهم منكم نعذب قائفة نعذب قائفة بأن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 الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادهم فاستمتعوا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعوا بخلقهم كما استمتع الذين من قبلكم. كَمَسَّمَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَقُرْبِ كَمَنِ اخْتَاضَ أُولَئِكَ حَقَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالدينات فما كان الله ليظلمهم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 Yamurun bil Ma'aruf, Yalhamun bil Munker, Yuhimun salat, Yutun zakat, Yuhimun salat, Yutun zakat, Yutiyun Allah wa Rasul, Ulaikah Syarhuhum Allah. Inna Allah ووعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار قال فيها ومساكن ومساكن صيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واضط عليهم ومأوأهم جهنم وبأس المصير يخلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى فَإِنْ يَتُوبُوا يَغْفِرْ يتو لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلَيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَقْنِهِ لنصدقن, لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِفِينَ فَلَمْ وما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقفهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أصلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُصَّائِمِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفروا لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي قوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله وقلوا وقلوا لا تنفعوا في الحرم قلنا رجلا ما أشد حرم قلنا رجلا ما أشد حرم ولو كانوا يفرون فَالْيَبْحَثُ قَلِيلًا وَالْيَبْلُكُ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِرْوَجَاكَ اللَّهُ إلَى قَائِفَةٍ مِنْ مِنْهُمْ فَسَتَذْنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لا تَخْرُجُ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُرُودِ أَوَلَمْ تَرَوْا فَقَعَدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلُّوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا هَاتَ ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 110. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إن وتذهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كألو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين Rabu biainya kuno malu walif, wakubgana qulubihim, fahum la yaqoon. Lakinu wasulu waladin ramnu malu jahdu bi amwalihim wa anhum sin. Wa ulai'k المفلحون. أعز الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صالدي نبيا ذلك الفوض العظيم وجاء أعذبون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذب الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون حرج إذا نصحوني الله ورسولي ما على المحسنين من سبيل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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالك وقبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لطارقوا عنهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السور والله سميع عليم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُتَّقِي الْمَحَارِمَ وَيُؤْتِي الصَّدَقَاتِ وَمَنْ يُؤْتِ الصَّدَقَاتِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَهُوَ كَانَ بِاللَّهِ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار وأهل دين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم.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 خلقوا بذنوبهم خلقوا عملوا صالحا وأخر سيئا خلقوا عملوا صالحا وأخر سيئا عسى الله أية فعلهم إن الله غفور رحيم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 ألم يعلم أن الله ويقبل الثبوت عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتبقيقا بين المؤمنين وإرصادا, وإرصاداً لمن حارد الله ورسوله من قبل ولا وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون لأي تغزل والله يحب المطهرين فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من اسس خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف النار فنهى ربي ثَنَا رَبِّهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ طُنُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الله mereka dari kaum mukminin akan sah, dan amal mereka dengan mereka di sana. Mereka berperang di sisi Allah, dan mereka mati. Al-Quran. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائدون العابدون الحامدون السائدون الوافعون Sajudun, Al-amirun, Al-amirun bil Ma'aruf, wal-nahwun al-munkar, wal-hafizun li-udzulillah, wa والذين آمنوا أي يستغفرون المشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْذَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَسْتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْرِي وَيُمِينَ وَمَا لَنَا مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ لَقَدْ ثَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاف عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 ذلك لأنهم لا يصيبهم ضمر ولا نصب ولا مخصة في سبيل الله ولا مخصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ يغيق الحفر ولا ينالون ولا ينالون من عدو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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ ذَاكِ الْمَاهِي إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَنَزَدَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسَبِّحُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو لا يرون أنهم يفنون في كل عام مروة أو مروتين ثم لا يتبون ثم لا تذكرون، وإذا ما أنزل صورة نظر بعضهم إلى بعض هل يرون من أحد ثم صرّوا صرّت الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من مِنْ عزيز عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله فَاِن تَوَلَّوْا فَقُل حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ